ام حسبتم أن تدخلوا الجنه ولم يأتكم ياتكم مثل الذين خلو من قدركم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه خلو مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ومتى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ومتى نصر الله ألا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ